وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ إلَّا 111. ويعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 112. وأن تعفوا أقروا للتقوى 113. ولا تنسوا الفضل بينكم 114. إن الله بما تعملون بصير